تضيق فيني دنيتي واسكت في نفسي أقول يا خاطري لا لا تضيق شوف الفضى ما أوسعه وانا وما بقى للوضع في ديني حلول بس أتفى قلب الصبر وانثر همومي واجمعاه ما عاد بهفيني على مشواري الباقي ميول لكن ما عيب بعض الظنون تمنعني إني أقطعاه يا حظي العاثر معاه ما فيه للفرحة حصول ولا الآمل في حضرتك يمكن أعانق مطلعا والسالفة قصة هوا عيت تصدقها العقول حب شباع من قلبي بس القلبي عيا يشباعا قال المثل فكر في المخرج قبلت بد الدخول والحب عاده له دخول لكن مخرج ما معه الحلم مهما انتظرته عرف إن ما له صون حتى الفرح ما أعرف ما غير طاري هسماعه وإن جيت للفرق في بالي الذكر تجول حتى تذكرني هنا عمري وليلة مصرعه الوقت مدري له لا من نبت سم يمضي عجول أو له يجرحنا ولا مر قدرنا نمنع عندي كثير الأسئلة والأجوبة فيها تطول ساعة ملقى لي إجابه كد دمع ندمعه انضقت الدنيا علي أجلس مع نفسي أقول يا خطري لا لتضيق شوف الفضى ما أوسعه